بيشرفنا ويباركنا النهاردة قدس ابونا داود لمعين ملك كنيسة ملي مصر جديدة يكلمنا في آخر يوم في مؤتمر التقوص عن الروح القدس في الكهنوت ربنا يدينا النهاردة على فمه كل نعمة وكل بركة حلوني أبو. اسم الاب والابن والروح القدس الواحد عمين كل سنة وانتوا طيبين وتعيشوا وتعملوا مؤتمرات حلوة موضوعنا عن الكهنوت موضوعنا عن الكهنوت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 ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبال الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت بداية لربنا عمل كاهن أو كهنوت عشان الآية الواضحة دي كما أرسلني الآب أرسلكم أنا فالكهنوت في العهد الجديد هو تكميل رسالة المسيح أو هو المسيح في الكنيسة من خلال الكاهن كما أرسلني الآب أرسلكم أنا الكلام ده كمان قبله بكام إصحح في حنة 17 يقول ماذا؟ يقول مرة ثانية في حنة 17 يقول لست من العالم كما أني أنا لست من العالم ولكن لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير وبعدين يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم كلام دي كان على التلاميذ برضو. بداية الكاهن يمثل المسيح في الكنيسة أو المسيح المنظور في الكنيسة طبعا لما بقول كلمة كاهن دلوقتي أقصد الأسقف والأسيس يعني كل درجات الكهنوت أنا بتكلم عن الكهنوت فالمسيح لو المجد هو رئيس الكهن الأعظم وهو الكاهن العامل في كل كاه. يعني تلاحظ مثلا أبونا لما يجي يقدس بيستخبى جوء المسيح عشان المسيح هو اللي يقدس وتلاقي مشى دي على الشرية كده عشان بعد شو يقول إيه يديك الطوبة ويتين المحييتين وهي أدين أبونا طوبويتين بلا دنس وبلعيب ومحيتين لا، هذه أدين المسيح فعاوز يقول في الطقس الإبطي أن أبونا اللي بيعمد هو المسيح وأبونا اللي بيقدس هو المسيح المسيح هو اللي يعمد وهو اللي يقدس وهو اللي يبارك وهو اللي يعمل كل حاكم فالمسيح فينا إحنا الكهنة بيكمل رسالته لكل الأجيال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا عشان كده عمل إيه؟ حط فينا روح نفخ وقال لهم اقبال الروح القدس من غفرتم وبرضة اللحظة هل يجوز أن الكاهن يقال عليه يغفر الخطايا؟ الحقيقة يجوز لأن الآية بتقول كده من غفرتم انا عارف ان انا ده يعني اتغطى شويه بس الحقيقه هو كده الكاهن يغفر الخطايا بسلطان المسيح المعطله بعمل الروح القدس اللي فيه من غفرتم خطايا تغفر طب هو في في حد يقدر يغفر الخطايا إلا الله وحده ما حدش ايوه بس دلوقتي روح الله الساكن في الكاهن بيديله سلطة يغفر الخطايا عشان يتمم عمل المسيح لأن ربنا يسعجي الدنيا عشان يشيل خطايا الناس طب مين هيوصل الغفران للناس وكيل الله يبقى الكاهن يخفر أيوا الكاهن يخفر ودي طبعا فرق ضخم بين بقى الكهنوت في الكنيسة الإبطية والكنيس الأرثوذكسية والكنيس بقى اللي ما فيهاش أسرار ليه؟ لأن احنا بنقول الكاهن بيخفر ولما حد يقول حاشة تقول كده ازاي أقول له من مالي هو المسيح اللي قال كده المن غفرتم خطياء تغفر ومن أمسكتمها أو أمسكتم خطايا ومسكتهم يبقى بداية كده الكاهن هو رسول المسيح كما أرسلني الأب أرسلكم والكاهن بيتمم عمل المسيح والكاهن بيتحرك بروح المسيح والكاهن يخفر الخطايا بسلطان المسيح فالكاهن هو صورة مصغرة للمسيح في كل حق وعشان كده المفروض الكاهن طبعا يبقى ممتلئ بالروح عشان يبان عليه نعمة ربنا يسوع أنا همشي معاكم في كذا نص لأننا عارف أنه ناس بتدرسوا بقى فمش هينفع إيه يقول كلمتين وبس نشوف مثلا في سفر أعمال الرسل أو أعمال الروح القدس قد إيه الحكاية دي كانت وضحة فأعمال ثمانية مثلا كانت قصة دخول الإيمان السامرة يقول لما سمع الرسل الذين في أرشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس ليه؟ لأن ما كان شحاب يقدر يدي الروح القدس اللي هو الميرون دلوقتي إلا الأسقفة في الأول الأباء الرسل فواضح من بداية الكنيسة ان في اختصاصات وان الاسقفة ممثلين في الرسل كان ليهم السلطان يدوا الروح القدس لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع يبدو في الجيل الاولاني الشممسة، السبع شمامسة المختارين كان يحقلهم يعمدهم بس ما يحقلهمش وضع اليد ما يحقلهمش نفخة الروح القدس فبعد ما في لبس بشر السامرة وعمد ناس كتير راح بعت لبطرس ويحانا قال لهم يا أبائي للأساقف الرسل تعالوا كملوا وقدوا الروح القدس للناس اللي اتعمدوا حينئذ وضع الأيات عليهم فقبل الروح القدس دي اللي بقت المسحة بعد كده أقول ما يرون إنما وضح هنا أن في اختصاصات يعني حتى في لبس المباشر وهو واحد من الشمامسة المختارين السبعة ودرجة كهنتية اسمها درشة من كل حاك لازم يرجع لحد عنده اختصاصات أخرى شوفوا بقى اللي يحصل اللي يأكد سلطان الكهن يقول لما رأى سيمون أنه بوضع عيد الرسل يعطي الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا أعطيني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس عجبته الشغلانة لأن بطرس وحن واضح أنهما بقى إيه القيادات الكبار اللي بيستبعوهم عشان يتمموا العمل فعلا عاوز أبقى زيكم رأسي برأسكم تاخدوا كام وتشغلوني معكم فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراه عشان كده يجوز أن يقال أن سر الكهنوت موهبة موهبة بمعنى هبة من الله فهل هو أنت فاكر هتاخد هبة الكهنوت بالفلوس فبخلي فضتك معاك للهلاك خلي فلوسك تنفعك وبطرس شخط فيه تمام ليس لك نصيب ولا قرع في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله يبقى واضح الكاهن لازم يدخل على الخدمة بقلب مستقيم ما يكونش له غلط. وفي نفس الوقت لازم يبقى له مصيب وقرعة يعني ممكن يختار بالقرعة وكمان واضح من هنا فكرة السيمونية نسبت إلى سيمون أنه حاب يشتري كهنوت بالفلوس من ساعتها طلعت فكرة أو بدعة السيمونية لما واحد عاوز يبقى أسقف أو كاهن بالفلوس يبقى دخل في بدعة خطيرة قال له تبعا شرك واطلب إلى الله عسى أن يخفر لك فكر قلبك لو دخلنا في أعمال 13 عدد 3 يقول إيه بينما هم يخدمون الرب ويصومون الكلام ده في أنتك قال الروح القدس افرزوا لي افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الآية سؤال هم بولس وبرنابة دول أول مرة يتحط عليهم اليد لا هم خدوا الميرون أو وضع اليد كمسيحيين في الأول إنما أي وضع اليد هنا دي الرسامة بقى دي كهنوت ثاني عشان ما تتلخبطوش هو لما كاهن بيجي يترسم كاهن. هو فيه الروح قدس اللي مفهوش في مش هو مسيح الميرون إنما يأخذ نعمة خاصة وموهبة خاصة اللي هي سر الكهنوت غير النعمة اللي خدها قبل كده كشخص مسيحي يتعمد وخد الميرون فوضع اليد المرادي على بولس وشاول ده وضع يد الأسقفية ترسموا هنا أسقف عشان لما هيلفوا في أوروبا هيرسموا هم كهن يبقى الأسقف يقدروا يرسموا كهنوا وهنا اتحط عليهم اليد مش يد الميرون بقى لا هنا يد الرسامة كرؤسائكها عشان كده بعدها بصحاح واحد تلاقي اعماله 14 يقول ايه عدد 23 صد اليوم كان بوليس وبرنابا لسه بيلفوا بقى في الرحلة التبشرية بتاعته يقول يشددان أنفس التلاميذ واعضانهم أن يثبتوا في الإيمان وبديقات كثيرة ينبغى ندخل ملكوت الله وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة ثم صلى بأصوام واستودعاهم للرب زي ما حصل معهم صلى وصوم ورسامة هما لما بيلفوا في البلاد صلى وصوم ويرسموا كهن يبقى واضح أن نظام الكهنوت واضح جدا في سفر الأعمال بدايةً من الأباء الرسل واختصاصاتهم زي الأسقفة وبعدين رسامة أسقفة زي شاول وبرنابة وبعدين رسامة كهنة ما تيجي الأعمال ستة تلاقي رسامة شمامسة إذا النظام الكهنوت اللي إحنا عايشين فيه لغاية النهار ده نظام كتابي واضح جداً لا شك فيه أبداً من سفر الأعمال من الجيل الأول النظام ده واضح ومعلن في أعمال 16 علشان انا باخد شوية ايات في الاول وبعدين هقول لكم افكار هدية بعد كده اعمال 16 يقول ايه في عدد اربع اذا كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في ارشاليم ليحفظوه ايه معنى الكلام ده ان بولس وتيموساوس هم بيلفوا كان بعد ما راحوا إرشاليم قعدوا مع الأباء الرسل القوانين اللي حطوها الرسل والاتفاقات اللي طلعت بها الكنيسة بيوصلوها لكل كنيسة بالرغم أن بوليس أسقف بس هو ملتزم بقرارات المجمع فهمين الفكرة يبقى واضح أن نظام المجمع موجود في سفر الأعمال فعمل طلق 15 قعدوا كل الأباء الرسل وبوليس كان نضم ليهم وبرنابع وطلعوا بقرارات. بولس وهو بيلف من بلد لبلد يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل يبقى مفيش اسقف بيمشي على مزاجه في سيستم وفي تسليم وفي قرارات وفي قوانين وتسلم لكل كنيسة في كل بلد عشان ايه تبقى أنظام واحد للكنيسة في العالم كله يبقى بالرغم ان الاسقف له سلطات عظيمة جدا انما يخضع للمجمع يعني مجمع الكنيسة أو الكنيسة ككل هي اللي صاحبت السلطان مش الأسقف لوحده عشان كده قبلها بالإصحاح 15 يقول قال الروح القدس ونحن يبقى الروح القدس الممثل في مجموع الكنيسة مجموع الأسقفة من خلال الأسقفة بيطلع بالقرار برضو أدخل معاكم ف كورنثوس الأولى بالمناسبة من أكثر الرسائل اللي فيها كهنوت واضح في بولس كورنثوس الأولى والتاني نقول بعض الأسماء أو التشبيهات اللي اتقالت على الكاهن في كورنثوس الأولى 3 في 3 تشبيهات أو 3 وظائف للكاهن وكورنثوس الأولى 4 في 3 تاني افتكروها كرونسس الأولى ثلاثة يقول إيه من هو بولس ومن هو أبولس بل خادم أنتم بواسطةهم أنا غرست وأبولس صخ بعدين يقول والغارس والساقي هما واحد يبقى الكاهن غارس والكاهن ساقي ما بعده يقول إيه حسب نعمة الله المعطى لي كبناء حكيم يبقى هنا في ثلاثة توصيفات للكاهن الكاهن غارس والكاهن ساقي والكاهن بنا والكلام ده منطقي ليه أبونا بيرمي البذور هو بيعلم كلمة ربنا يبقى بيغرس أبونا تاني بيجي يسقي يعني يكمل عليه واخدين بالكو يسقي الزرعة عشان تكبر أو بتشبيه آخر بيبني بيبني حياة الكنيسة أو بيبني كل واحد فينا طوبة طوبة لدور الكهن فبولس هنا تكلم عن نفسه قال أنا غارس أو صاقي أو بن كورنثوس الأول أربعة يقول كلمات تانية يقول هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء صرائر الله يبقى نضاف كلمتين هنا في كورنسوس الأولى ثلاثة ها؟ غارس وساقي وبن كورنسوس الأولى أربعة خدام ووكلاء وهتيجي كلمة تلتة آباء الأول يقول إيه فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين يعني إيه الكاهن خادم الكاهن خادم طبعا حتى احنا لما ابونا يقدس نقول الكاهن الخديم والكاهن الشريك واخذين بالك والخديم لانه خادم خادم القداس اليوم ده ابونا انطنيوس مسل ده الكاهن الخديم فالكاهن خادم مخدمين للشعب كله والكاهن وكيل وكلاء أسرار الله وكيل دي بقى تشرح لنا حاجات كتيرة قوي في دور الكاهن أن الوكيل بيبقى معه سلطة معه توكيل وبالتوكيل بيعمل حاجات كتير بس يسأل في الوكالاء أي حد بيعمل وكيل بيرجع عليه بيقول له تعالى عملت ايه في الوكالة يسأل في الوكالاء يعني ربنا هيجيد كل كهن يقول له أنا سلمتك الكنيسة والشعب عملت فيها ايه لكي يوجد الإنسان أمينا عشان طول ما هو هيرجع لحد يتحاسب هياخد باله ويبقى أمين وعشان كده تلاحظوا انه احنا نقرأ لقى 12 بتاعت من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده طوب لذلك العبد الذي دي خاصة بالكهنة اكتر الوكيل الامين الحكيم فكلمة وكيل دي صفة من صفات الكهن ان وكيل اصرار الله وهنا كلمة أسرار موجودة ما جبنهش من عندن اصرار الله دي الوكيل عليها الكام في نفس الإصحاح ده يقول ايه عدد 14 ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا بل كأولاد الأحباء أنذركم لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل يبقى بيتكلم عن لفظ تاني اسمه آباء قال لو عندكم مرشدين قد الدنيا كلها إنما ما عندكوش أباء كتير أنا ولدتكم طبعا ده رد صريح على الناس اللي بتعترض لما بتقولولنا يا بونا لما حد بيجي يقول يا إزاي تقولوا كده المسيح قال حدش يقول لا تدعو لكم أبا الراجل بولس الرسول قال أنا ولدتكم وقال لو ليكوا كل المرشدين ملكوش أباء كتير يعني معتبر نفسه أب ومحدر زعلان النبوليسي بأب لأنه كهن واخذين بقى لكم تاني رجع الست كلمات دول يبقى كورنثوس الأولى تلاتة طلعت الكهن ايه غارس وصاقي وبن. كورنثوس الأولى أربعة طلعته ايه خدام وكلاء أباء خدام وكلاء وأباء الست كلمات دول تقريبا بيحكوا لنا الكاهن بيعمل ايه؟ هو الكاهن بيعمل الحاجة الكاهن بيغرس وبيسقي وبيبني، الكاهن بيخدم الكاهن أب، الكاهن وكيل لو فكرتوا فيها هتلاقي كل اللي بنعمله هتلاقي الست كلمات دول حلوا للموضوع واتبسطوا المسائل لما تلاقي أبونا بياخد اعتراف تقول أصله أبونا أو أصله وكيل فلما بيقول مغفورة لك خطاياك حقه لأنه مع توكيل لأن ربنا داله سلطان قال من غفرتم فابونا بيقول الجدع من دول يمشي يا ابني مغفورة لك خطاياك اللي هو الحل أي ولأنه وكيل ولما الولد يقول له يا ابونا أي وحقه لأنه بيديله أبوه ولما يكون تعبان وابونا يروح له يخدمه أي حقه لأنه خادم واحد تاني بيعلمه البزرة يرمي البذرة غيرس وبعدين يتبعه ساقي وبعدين يبني في الفضاء البنى يبقى ده كان دور الكاهن هتكلم عن ثلاث نقطة في حياة الكاهن مرتبطين بالروح القدس ولو في تساؤلات بعد كده الكاهن وعمل الروح القدس في الأسرار الكاهن وثمار الروح القدس الكاهن ومواهب الروح القدس العاول الكاهن وأسرار الروح القدس سقلة الكاهن الأساسية هي الأسرار وظنوا كلكم فاهمين كتب أبونا اللي يعمد واللي يأخذ اعتراف واللي يناول واللي يعمل أنزيل واللي يجوز هي دي شغلانة بتاعد ودي الحياة شغلانة عظيمة جدا ليه؟ لأنها شغلة المسيح نفسه الأعمال دي كلها يعملها المسيح فينا لأنه مين اللي يخلق خليقة جديدة ربنا طبعا ده المعمودية المعمودية ولادة جديدة خلقة جديدة طب أخلق. إنما المسيح بنعمة الروح القدس بنعمة الكهنوت يولد الإنسان على قدية في المعمودية ولادة جديدة نعمة ربنا كده حتى لو أنا خاطئ عشان كده تلاحظوا حاجة في التقصي نقبت الحل كل سر من الأسرار في صلاة خاصة بالكاهن يعترف فيها بضعفه وعجزه ويطلب معونه إلهية عشان يتمم السر يعني في المعمودية أبونا كده قرب من جرن المعمودية ويوشوش الماء يقعد يقول له رب أنا وحس أنا منفعش إنما لازم الولد اللي هينزل ده يبقى مسيحي فدي نعمتك ده عملك انت بيقول فليتصور المسيح في الذين ينالون مني الصبغه المقدس يعني عاوزك تبقى ايه تدخل فيه وتبقى يبقى شبهك يبقى الواحد عارف انه ضعيف ما يستاهلش لكن هو سر كده الكاهن هنا يستخدمه المسيح عشان يتمم السر في الميرون مين أنا عشان أحط الروح القدس في حد وأنا إنسان ضعيف لكن النعمة نعمة الكهنوت موهبة الكهنوت تخلي اللي هي مسحة الميرون الروح القدس يسكن مين أنا عشان أقول مخفور لك خطاياك إنما ربنا يسوع مديني برنامج اللي يجي لك تائب تفتح حضنك وقول له مخفورة لك خطاياك حاضر وبعدين مين أنا عشان أحول خبز وخمر الجسد ودم نعمة ربنا المسيح له المجدو اللي بيعمل كده فاقول له لست مستحق ولا مستعد ولا مستوجب وأنا ما انفعش في حاجة إنما عشان خاطر الناس دول يلا اشتغل يا رب مين اللي يجعل اتنين واحد ده سر عظيم لعمل المسيح له المجدو عشان كده تلاحظه الآية ما تغيرتش تفضل ما جمعه الله ممكن واحد يقول ايه فين الله ده ابونا هو اللي حط رأسهم في بعضه وقال لهم انتوا واحد لا مش ابونا لا ده المسيح اللي في ابونا ما جمعه الله عشان كده بنيجي حد يقول لي انت جوزتني يقول له هش أنا ولا عرفكش ايه اللي جوزتني يجيب لي تهمة لا انا عم وكيل ده اوامر صاحب الشأ انا وكيل اسرار الله ما جمعه الله بدل وقفت قدام المزبح وحطنا الصليب فوق منك اللي انا قلته ده كلام المسيح مش كلام انت عمرتك بقيت واحد سر مسحة المرض المسيح له المجد جاء يصنع أشفية وعجائب روح الرب على لأنه مسحاني لأبشر المساكين لأنادي للمأسورين بالإطلاق والعمية بالبصر الشفاء الروحي والجسدي نعم مين اللي بيعملها المسيح نحن كوكلاء أسرار الله نقدم الحاجات دي للناس هو بقى برحته عاوز يشفي نش نشفي مش عاوز برحته احنا علينا نتعمم السر، نصلي ونشر الناس بزيت المس مسحة المرضى وبعدين ممكن جدا يشفى وممكن ربنا يكون له حكمة تاني خلاص ما حصلش حق المهم يخف من خطياته عشان لو مشي يروح السم يجي سر خلاص ما كده الأسرار يبقى واضح إنه عمل المسيح في الكهنوت من أجل خدمة الكنيس في الأسرار. يبقى المسيح فينا بيخلق خليقة جديدة المسيح فينا بيدي غفران خطايا المسيح من خلالنا بيدي جسده ودمه المسيح من خلال الكهنوت بيدي الشفاء للشعب كله المسيح من خلال الكهنوت بيعمل كناية صغيرة كل أسرة كنيسة ده اسمه عمل المسيح أو عمل الروح القدس في الأسرار من خلال الكاهن عشان كده ما عندناش سر مفوش كاهن ما ينفعش لأن الكاهن هو الوكيل هو المسيح المنظور يعني المسيح اللي ممكن تشوف النقطة اللي بعد كده الكاهن وثمار الروح الكاهن في الأول وفي الآخر إنسان إذا كان الروح القدس في الإنسان العادي يسمر محبة فرح سلام طول أناه في صلاح، إيمان، ودعا وتعفف يبقى بالأولى يثمر في الكاهن عشان كده احنا زينا زيكم في الحتة دي الروح القدس بيشتغل فيك تتملي محبة ويشتغل فيها عشان تتملي محبة الروح القدس يفرحك ويفرح الروح القدس يثمر فيك إيمان ويثمر فيه إيمان يبقى الكاهن زي زي الإنسان في الحتة دي بيجاهد عشان يمتلق بالروح ولما يمتلئ بالروح يثمر ثماراً روحيه عشان كده الكاهن ما ينفعش ما يجهدش مش عشان واخد موهبة الكهنوت يبقى خلاص لا وهنا عشان يحصل امتلاء بالروح القدس برضو نحفظها لكم كلمات. أكتر تلت كلمات اكثر تلت كلمات في اعتقادي يملاؤوا الانسان بالروح القدس 3 إيه هما؟ التوبة والتلمزة والتواضع الثلاث كلمات دول يملوا أي إنسان بالروح القدس وبالأول لو كان التوبة هي حياة الكهن يعني إن كان مطلوب إنت منك كشخص تتوب مطلوب مني أكثر ليه؟ لأن المفروض شايل حملي وحملك عشان كده تلاحظوا أبونا في القداس يقعد يقول ليس بسبب خطيائي الخاصة ونجسات قلبي تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس يبقى الكهن بيتوب لازم ويتوب أكتر من الشخص العادل لأنه بيتوب عن ضعفاته وخطيائه وبيتوب عن مسئولياته لأنه أكيد مؤثر وكلما كهن يتوب كلما يمتلئ بالروح فيبان عليه ثمر الروح الكاهن التائب محب، الكاهن التائب فرحان، الكاهن التائب لطيف، الكاهن التائب وديع، كاهن التائب عنده إيمان قوي ليلى أن ده سمر الروح. كمان اللي خلي الإنسان يمتلئ بالروح القدس التلمزة يعني تلاحظوا بولس الرسول هو بيبعت لتي مساوس الأصفوف، ده إيه؟ ما هواش كاهن حتى عادل وفي الجيل الاول اللي كله قديسين يقول له ايه يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا لاحظ نفسك والتعليم يعني علم نفسك يفضل تلميذ في نفس الرسالة يقول له لا تهمل الموهبة التي فيك بوضع يدي شوف يقول ايه وذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي وضع يدي يعني بولس حط ايده على تيموس وسترسم اسقف قال له الموهبة دي ان كنت تضرمها او تطفيها يبقى مش معنى الموهبة انها ثابتة في كل الكهنة لا في واحد زي تيموسوس يضرم موهبت الله بالتوبة والتلمزة والتواضع فيبان عليه النعمة أكتر وفي واحد يطفيهم زي أي واحد في الشعب خد الروح القدس ممكن واحد يطفي الروح فما تبانش عليه نعمة ربنا خالص ما تبانش حتى أنه مسيحي لأنه بيطفي الروح أو يقاوم الروح أو يحزن روح الله نفس الكلام ممكن يحصل في الكهن صلولنا ربنا يرحمك ليه؟ لأنه الكاهن إنسان إذا كان يضرم موهبط الله يعني بالتوبة وبالصلة وبالدموع وبالتواضع الروح القدس يملأ يبان على الثمر أو يطف الروح اللي فيه فيبان عليه أنه شخص عادي وأقل من العادي واضح الفكرة يبقى زي ما قلنا أن الكاهن صاحب سلطان لأنه وكيل أسرار الله لكن كمان الكاهن إنسان عادي يمتلئ بالروح القدس حسب جهاده حسب شطرته، ومن هنا ثمر الروح هيختلف من كاهن لكهن ليه شفنا أباء قدسين بسبب جهاده وصلواته وتوبتهم، فربنا اداهم ثمر واضح جدا فيهم نعمة أكثر من غيره ليه بسبب جهاده القضية الأخيرة بقى إيه؟ الكهنود والمواهب الروحية أو الكهنود سمر الروح مواهب الروح ايه الفرق بين كلمة سمر وموهبه السمر مطلوب من الكل وضروري الخلاص الانسان المواهب مش مطلوبة من الكل ومش ضروريه الخلاص الإنسان تاني السمر مطلوب من الكل وضروري الخلاص نفسك يعني ايه يقول لك سمر الروح محبة ما فيش سمى من غير محبة وقال المحبة دي مطلوبة مني مطلوبة من كل واحد مسيحي سلام ايمان كل دي مواهب ده صمار الروح مطلوبة مننا كلنا وعلى اساسها ندخل السم اما المواهب لا لا مطلوبة مننا كلنا ولا ضرورية لدخول السم موهبة اخراج الشياطين عندك مش عندك ما تفرقش موهبة صنع المعجزات ما تفرقش أخذين بالكم موهبة التعليم يا جزء انت بتعرفش تعلم حصلش حاجة. ما حصلش حاك ما يعطلش خلاصك إنما محبة لا لازم يكون عندك محب دي مش موهبة دي ثمرة فالثمر نتيجة طبيعية لحياتك الروحي مطلوبة من الكل وكل الكهمة المواهب ممكن كهمة ما يكونش عنده مواهب من النوع الواضح إنما يكون قديس عظيم جدا ليه قدسته تقاس بثمر الروح مش بمواهب الروح قدسته تقاس بثمر الروح القدس مش بمواهب الروح القدس تلاحظ بولس الرسول وكان مليان مواهب بولس كان مليان مواهب حتى قال أنا بتكلم بألسنة أكتر من كل الناس وكان بيعمل معجزات وكان بيخرك شياطين ده بولس إنما قال لنا إيه جدوا للمواهب الروحية ولكني أريكم طريقا أفضل هل أقول لكم حاجة أحسن بالمواهب وابتدأ يتكلم على إيه المحب إن كنت أتكلم بألسنت الناس والملايك ذي مواهب ولكن ليست لي محبة ده صمر فقد صرت يطن حصن يطن إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ذي مواهب ولكن ليس لي محبة ده صمر فلست شيئا فهمت الفكرة عشان كده احنا مش لازم نجري على المواهب مش مهم؟ تعمل معجزات خالص. مش مهم تخرج شاطية مش مهم؟ وقال انا ككاهة مش مهم؟ المهم ما كانو اكون بتوب عشان يبقى فيه محبة فرح سلام طول انا المهم ان انا كنت تلميذ بتلمز وبتعلم عشان اكبر نسيت اقول لكم تل تهم. قلنا تواضع. قلنا توبة تلمزة تواضع دي المداخل اللي دخلي الواحد يمتلئ بالروح. كل لما الواحد كان تائب، كل لما روح القدس سخن أو اشتعل، كل لما الواحد كان تلميز تلميز نجيب بعوزة يعلم، كل لما روح القدس ملا. كل لما الواحد كان متواضع، كل لما روح القدس ملاه. عشان كده يقول المتواضعون يجدون نعمة. المتواضعون يجدون نعمة. لماذا واحد عن واحد يزبق؟ واحد جوة كنيسة يزبق اللي قاعد جنبه ماذا الفرق؟ الفرق الثلاثة دول بيتوب ازاي؟ بيتعلم ازاي؟ عنده تواضع ولا لا؟ كلما كل الثلاثة دول شدين حيلهم كلما كانت النتائج أسرعة في واحد يقعد عشر سنين ما يخدش خطوة واحدة لقدام وفي واحد من أول أسبوع تلاقيه بيجري ماذا الفرق؟ فرق توب؟ فرقة وضع فرقة المزة فالروح القدس لقى ايه ارض خصبة اشتغل بيها لقى انسان مديله مساحة يعمل فيها اللي هو عاوزه روح ربنا انما بدون الحاجات دي تلاقوا روح ربنا يطفق او يحزن او يقاوم يبقى احنا كده حطينا كده يعني شوية افكار في الكهنوت قلنا الكهنوت امتداد وجود المسيح في الكنيسة أو تكميل رسالة المسيح من خلال الكهنة الكاهن على الآل قلنا له ست ألقاب غارس وصاقي وبنة وخادم ووكيل وأب قلنا إن الكهنوت كان بوضع اليد زال بوضع اليد واضح جدا في سفر الأعمال في رسائل بولس قلنا إن الكهنوت في فرق بين الثمر ثمر الروح في حياة الكاهن ومواهب الروح في حياة الكاهن كمان قلنا دور الكاهن في الأسرار هذه رسالته الأولانية أنه يتمم الأسرار بالروح القدس اللي فيه ربنا يدينا نعمة كلنا نعيش حياة مقدسة لالهنا كل مجد وكرامة إلا أبدا ممكن نجاوب كم سؤال؟ سعيد. ناخد كم سؤال بيقول صلاة تبريك المنازل غير صلاة الانديل اه مظبوط الكلام ده التبريك مفروض سر سر الانديل او سر مسحة المرضى المفروض يبقى الصبح والناس صيمة وسبع صلوات ويتتعامل لما يكون حد مريض او في حرب جمد على البيت ده انما صلاة البركة يعني بنقرأ حتى من الإنجيل ونصلي شوية أواشيه بصلاة الشكر وخلاص وكله حلو، كل الصلاة حلو، لكن سر مسحة المرضة له طقس أطول شوية ماهي الفرق بين الروح القدس والضمير الإنساني؟ هذا الفرق ببساطة، أنتو فيكو الروح القدس اللي في الشارع ما فهمش بس أنتو فيكو ضمير وهم فيهم ضمير فالضمير مشترك بين كل البشر الروح القدس لأنه صوت الله روح الله ما يتغشش أبدا الضمير يتغش يعني تصور معي واحد ربا في بيئة استرق شطارة ضميره هيتعب لما يسرق ما استرق شطارة هنا ضميره مش هيتعب إنما لو خد الروح القدس هيفضل طول العمر سامع صوت ربنا لا تسرق لا تسرق لأن صوت الروح القدس مش هيتغير إنما الضمير يتلعب به يتشكل الضمير الإنساني ممكن يتشكل ويدغش انما الروح القدس صوت ربنا ده صوت الحق فما فيش مجال إنه يدغش الضمير الإنساني ممكن ينخسك ويقسك الروح القدس ينخسك ويدي لك رجاء يعني ممكن واحد يعمل عملة ويندم مش مسيح ويكتئب أو ينتحر الشخص المسيحي لو ساب الروح القدس هو اللي ينخصه يندم لكن يتوب ليه؟ عشان الروح القدس بيعزيه بيقول له ما يهمك ربنا بيحبك الروح القدس ينجده من اليأس يبقى صوت الروح القدس يدي رجاء صوت الضمير ساعات ما يديش رجاء يحسس الواحد بزنب بدون رجاء وعشان كده التمييز بين صوت الروح القدس وصوت الضمير عاوز إفراز عاوز حكمة عاوز إرشاد عاوز أبا اعتراف إنما الشخص المسيحي يتهزى بضميره بالروح القدس خيب أي صوت واحد جواه الروح القدس هو اللي بيحرك ضمير فمثلا الشخص العادي لو ما عملش خير ما يتعبش المسيحي لو ما عملش خير يتعب ضميره يتعب ليه؟ الروح القدس بيقول له من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له دي مش قاموس الضمير الطبيعي دي في قاموس الروح القدس بس إزاي الروح الناجس ممكن يدخل الإنسان وبصوا يا جماعة ما احنا اتفقنا انه ممكن الانسان يقاوم الروح يطفئ الروح يحزن الروح فيبقى في الاخر الانسان مجال خصب لدخول عدو الخير الانسان الروحاني اللي الروح القدس ملتهد فيه الشيطين ما تقدرش تقرب جنبه مش تدخل فيه ما تقدرش تهوّب نحيته لان الشيطان جبال خاف من روح ربنا جدا. لكن لما يكون إنسان يطفئ الروح يحزن الروح يوم الشيطان يقرب حتى حتى لغاية ما يدخل عشان كده بنقول مش ممكن الروح الناجس يدخل في إنسان بيصلي بيصوم بيجي الكنيسة يتناول بيرتل بيسبح بيقول يا رب يسوع ما يقدرش الروح الناجس يدخل في الناس دول إنما واحد أعد سنين ما بيتناولش ما بيجيبش اسم ربنا على لسانه أبدا عايش في الخطية صبح وليل حتى لو كان متعمد ممكن الروح النجس يقرب منه لأن الروح القدس منطفئ فيه هي إرادته هي السبب والحل الببساطة هي الصلاة والصوم والتوبة والكنيسة والتناول في ناس بتتكلم في بعض التقوص بيقولك إذا كان الكاهن هو وكيل الله في الأرض ما هي حدوده في الحرمان بصوا الكاهن فينا غرضه غرض ربنا ربنا غرضه إيه الله يريد أن الجميع يخلصون الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون إذن الكاهن إيه غرضه عاوز الكل يعرف ربنا وعاوز الكل يخلص مش ممكن هيحرم حد غيظ من منه ولا انتخام لا هو ممكن يحرمه لو قلبت معه بس تهتار وهيضيع فيضطر يحط له حدود عشان ما ياخدش دينونا الكاهن قب غرض خلاص ولاده زي انت قب بتشد وترخي بتشجع وتقدت فالروح القدس في الكاهن بيساعده يشجع ويشد الشد ده يعني ايه يعني ما يلاقي واحد مستهتر يقول له لا استنى ما تتناولش انت مخصم اخوك وعامل كل ده ومصر تتناول لا ما تتناولش هل أنا لما بعمل كده أنا متغز منه لأنا لأ خايف عليه لأنه لو تناول في الوضع ده يأخذ دينونة لنفسه يبقى هو يأذي نفسه كده واخدين بالكم الفكرة فسلطان الكاهن من أجل الناس مش فوق الناس افتكروا القاعدة دي سلطان الكهنوت لخدمة الناس مش للتسلط على الناس لا السلطان ده عشان يفكر رباطات خطايانا يمسك عدو الخير عننا هل الراهب يقوم بدور الكاهن؟ لا الراهب اللي ترسم كاهن يبقى معاك كهنوت يقدر يقدس ويعمد وكل حك إنما الراهب العادي ده ما خدش درجة كهنوتية الراهب العادي ما هواش كهن ليه طائفة البروستانت لا تعترف بسر الكهنوت مع القصة لها تاريخ هم البروستانت طلعوا معترضين على الكاتوليك في القرن الستاشر بسبب تجاوزات الكهن في كهنة كثير بيبيعوا سكوك الغفران منعين الناس تقرأ الإنجيل بيتحكموا في مصائر الناس بشكل صعب فقامت حركة وثورة ضد الناس دول فلأنهم ضد الكهنة دول أموا لغوا كهنوت كل وقالوا كلنا كهنة طبعا الخطأ في كهنة دول مش في كهنوت ككل هذه الفكرة فلما ابتدوا كده بدل لغى كهنوت يبقى لازم يلغي الأسرار كلها وهو مفيش سر من غير كهنة وبالتالي ما بقاش في أسرار عند البرستات إنما الإنجيل واضح إن في كهنة طبعا والمسيح رئيس الكهنة هو يبقى رئيس من غير كهنة ما إحنا كلنا كهنة والمسيح رئيسنا؟ ودي كلام واضح جدا في العهد الجديد وبعداً مين اللي هيعمل اللي هيدي الغفران؟ قدينا شفنا وضع اليد بطرس ويحنة مش أي حد يبقى ما ينفعش نقول كله زي بعض كله زي بعض ازاي؟ كتاب واضح أنه مش كله زي بعض ومش مسألة قداسة لا لأن العذرة مثلا أعظم من كل الكهن لكن ما هيش كهن دي مسألة مس... مسألة مسئولية أو دور لكن في ناس من الشعب هيسبقونا للسم وفي ناس من الشعب ممكن يبقوا قدسين أكتر من أي كهن طبعا لكن الكاهن له مسؤوليات ما ينفعش الشخص العادي يعمل توزيع عدوار يعمل ازاي الروح القدس يشتغل في إنسان بعيد عن الكنيسة؟ ما الروح القدس بيسعى لخلاص الكل زي ما المسيح نزل من السماء يفتقدنا، الروح القدس بينخص قلوب الناس كلها عشان ترجع على ربنا زال الكاهن لا يدشن بينما يمسح الطفل بالميرون؟ ده نظام تقسي كلمة تقسي يعني نظام فالكنيسة رتبت في نظامها من أجل انتشار المعمودية ما وقفتش على الأسقفة بس بقى أبونا الأسقف بيدي سلطان للكاهن أنه يعمد ويرسم بالميرون ويعمل قداس. إنما عند رسامة كهنة لا لازم الأسقف عند تدشين الهيكل لازم الأسقف توزيع اختصاصات. كان زمان في وقت في الكنيسة زمان قوي كان الكاهن مقدرش يمسك الميرون حتى الميرون للأطفال كان يبقى مع الأسقف في البلاد في الأول خالص في الجيل الأولاني كان ما يعملش الأداس غير الأسقف والكاهن هو اللي يشارك إنما مع أن تشارك كنايس بقى الأسقف بيت دي حلل الكاهن هو اللي يعمل الأداس فهنا الطقس ممكن يتغير شوية لمصلحة الكنيسة لكن فكرة الكهنوت هي هي والأسرار هي هي والخدمة هي هي كيف أمتلع بالروح القدس وأنا أشعر بفطور احنا قلنا ثلاث كلمات توب وخليك تلميذ نجيب ودور على التواضع امشي في الثلاث سكك دول تلاقي الروح القدس يحرك قلبك الفرق بين يوم الخمسين ويوم المسيح نفخ في وجه تلميذ. نفخة المسيح في تلاميذه دي خاصة بالكهنوت عشان كده يقول نفخ في وجه تلاميذه وقائلة نقبل الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت دي ما كانتش لكل الناس يوم الخمسين الروح القدس كان بيولد كنيسة العهد الجديد حل على المجتمعين وبعدين بطرس عمد هو التلاميذ 3000 نفس والروح القدس رحلهم ده يوم ميلاد الكنيسة كله إنما كهنوت كان يوم ما نفخ المسيح له المجد فوق التلميزم هل في شاهد في الكتاب المقدس يقول إن بولس الرسول نال نعمة الكهنوت في شواهد كثير منها مثلا في سفر الأعمال إنه كانوا يجتمعوا لكسر الخبز وبولس هو قائد الاجتماع يعني هو اللي بيكسر الخبز كسر الخبز يعني التناول هتلاقوه في أعمال 19 مثلا وبعدين بولس في رمية يقول أقدم قربان الأمم ككاهن ففي كلمة كاهن يقول إيه روميا 15 عدد 16 يقول حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشراً لإنجيل الله ككاهن بولس قالها بشكل صريح هو ليكون قربان الأمم مقبولاً مقدساً بالروح القدس فبيقول أنا بصفتي الكهنوتية مسؤول عن كنيسة الأمم عشان قربانهم زبائحهم يعني المسبح بتاعهم اللي هو المسبح بتاعنا جسد يدام ربنا يكون مقبولاً مقدساً بالروح القدس إذا في شاهد لبولس طبعاً كان كاهن وهنا كاهن لا تعني يا جماعة كاهن السيس لا يعني واخد ردبة كهنوتية هنا طبعاً أصقف لأنه رسول مردين بالكم لكم أباءنا الأسقفة امتداد أباء الرسل نحن الكهنة امتداد القسوس الكهنوت العاتم بعض الأحلام اللي الناس بتشوفها بتكون من العقل الباطن وما تاخدوش على الأحلام كتير مش كل الأحلام رسائل من السم. عاوز إفراز وعاوز حكمه في واحد يقعد يقول أنا شفت العذراء وشفت المسيح وقال لي الكلام ده لازم يراجع من الكاهن قبل الاعتراف لأنه ممكن يكون أحان نفس الشيطان يلعب بالواحد وأحان العقل الباطن فمش كل الأحلام تمشي وراه لأنها ضللت ناس كتير طبعا في رسائل من السماء تيجي للبعض ده موضوع تاني. في أسئلة كثيرة مش مرتبطة بالموضوع. متهالل وقت بيجري. لو واحد أذان كاهن، طبعا خطيئة وحش، لأنه من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يسقط أو يثبت وبعدين انت متعرفش اسرار كل شخص يجوز جوسف تابونا في موقف ضعف ما كانسان لكن حد عارف ما يمكن تاب توبة قوية بعد كتب وبقريب قوي ربنا ويمكن ربنا يعني مسامح وقابله على كتب موسى النبي هارون ومريم ادنوا لما اتجاوز الكوشية المرأة الكوشية ونزل من نظرهم وتكلموا عليه كلام وحش فجئنا ربنا وقف في صف موسى وزعل منهم جدا وضرب مريم بالبرس لولا شفاعة موسى وقال لهم انتوا فاكرين ايه انا اي واحد فيكم بكلموا بالرؤى والاحلام انما موسى ده انا بكلموا عيني عينك انتوا هتحطوا نفسكم في مرتبة موسى الواحد مايدنش الكهنة ويقول زي ما قال داود النبي حاش لي أن أمد يدي لمسيح الرب مسيح الرب هو ده ربنا مسحه واختاره كاهن أطلع مين أنا عشان أحكم عليه هو لمولاه يثبت أو يسقط وبعدين بولس يقول ولكنه سيثبت يعني بنعمة ربنا ربنا يصلح كل كاهن ويكمل ضعفه قوته في الضعف تكمل الأفضل جدا أن احنا نصلي للكاهن الأفضل اللي تعلمناه من كنيستنا نصلي لأبونا البترك وأبقنا الأصخفة وأبقنا الكهنة ليه؟ لأن المسؤولية كبيرة فإذا كنا بنحب أبقنا لازم نصلي لهم ودي موجودة تلقائية في ناس كتير من الشعب أنها بتصلي للأباء لأنه شايفين أن وراهم مسؤولية بولس في كولوسي هو في السجن يقول لهم صلولي لكي يفتح لي الرب بابا للكلام وده رجل عملاق ورسول عظيم جدا بيقوله أولاده في رسالة كلوسي صلولي عشان ربنا يديني كلمة عند افتتاح الفم فالموقف الحلو من الكنيسة تجاه الأباء مش الإدانة لا الشعب يصلي من أجل أباءه مش يدانه شكركم على طولة بالكم لإلهنا كل ما كذكرم الله نشكر أبونا داود لمعي على تشريفه وناخد بركته كده إن شاء الله في مؤتمرات قادمة